تكون مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق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 يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراه فضرب بينهم بسور له باب باقنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وغروتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغروكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبوا ولهوا وزينة وتفاخروا بينكم وتفاخروا في الأموال والأولاد كمثل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفورا ثم يكون حطاما وفي الآخرة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 الله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 اللي فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وما يتولف إن الله هو الغني الحميد.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 وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الأنجيل الذين اتبعوه رافه ورحمة ورهبانيه بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم الا رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون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 وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم